ثمانية استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك مشهد الشقة ألو السلام عليكم يا عزيزتي أنا الآن في شقة الإيجار عليكم السلام يا عزيزي هل أعجبتك الشقة؟ نعم أعجبتني هي قريبة من موقف الحافلة ولها مدخل واسع وحمامان ومرحادان وكيف وضع الغرف؟ غرفة الجلوس واسعة لكن غرفة النوم وغرفة الأطفال ضيقة والمطبخ؟ المطبخ واسع وجيد يا عزيزتي ماذا تقولين؟ عندي صعوبة في القرار هل من الممكن أن نرى الشقة معا غدا؟ طبعا يا عزيزتي